ص ل ا ة الله ما لاحتك واكب على احمد خير مره ك ب ا ا ل ن ج ي ب هذا احد ا ل ص ر ا م